وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُوا هذا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مبين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 الاخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَشَوْا إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا بِجُنُودٍ مِنْكُمْ كُلًّا أَحْصَاهُنَّ ۚ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 وَمَا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 118. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون 119. لقد جئناكم بالحث ولكن أكثركم للحث كارهون أم 119. فإنا مبرمون 110. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كَانَ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول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 117. ومن خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون 118. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 119. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 110. 112. والكتاب المبين 113. إنا أنزلناه في ليلة مباركة 114. إنا كنا منذرين 115. فيها يفرق كل أمر حكيم 116. من عندنا 111. إنا كنا مرسلين 112. رحمة من ربك 113. إنه هو السميع العليم 114. رب السماوات والأرض وما بينهما 115. كنتم موقنين 111. بل هم في شك يلعبون 112. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم 114. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 115. لهم الذكرى وقد تَوَّ وَعَنْهُ وَقالَاوا مُعََّمَُّ ينُون إِ كَاشِكُ العذاَابِ قَليِيلَ إِكُ مائِدُون يَوْمَ نَ بطِشُ الْ البَقُشَةَ الْكُبِرَ إَِّ مُ تَقِمُون